فنردها على أدبارها أو نلعنهم، فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعن أصحاب السبب، وكان أمر الله مفعولا. إن الله لا يغفر أي يشرك به.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 انظر كيف يفترون على الله الكرب وكفى به إثم مبينا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا ويقولون للذين كفروا هؤلاء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 تاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة، وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد صدع، وكفى جهنم سعيرا.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 إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعذك به إن الله كان سميع بصيرا يا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 وَجَاءُكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا